يا ايها الناس اذكرون عمه الله عليكم يا ايها الناس اذكرون عمه الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والارض هل من خالق غير الله يرزقكم لَمَّا وَالَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا